Samba na edison badim khasim. ya we, uh, we must rush وانا جاي في يا يا وانا انا اتلت من هنا يا يا يا واللي فيك فيا وما قدرتش اجي بس يثقيني انا ليش اروحك حتى